وقال إنما تخذتم من دون الله أوثانا مودت بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفّر بعضكم ببعض ويالعن بعضكم بعض